فقل حسبي الله لا إله إلا هو فإن تغلق فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش